ومن في الْأَرْضِ جميعا ثم ينجيه كلا إِنَّهَا لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا الناس الى توحيد الله وعبادته وترك عباده غير الله وامرهم ونهاهم عما كانوا يعملونه في الجاهلية تحدوه صلى الله عليه وسلم وكذبوه وانكروا وأنكروا عليه ما جاءهم به حتى إن واحدا منهم أو جماعة دعوا على أنفسهم بالعذاب إن كان محمد صادقا دعوا على أنفسهم أن يهلكهم الله إن كان محمد محمد صادقا وما جاءهم به هو من عند الله من باب التحدي وقال قائل منهم لما سمع القرآن اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليك دعوا على موسى بهذا من باب التكذيب للرسول والتحدي فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة سوره المعارج سأل سائل بعذاب واقع أي دعا سأل بمعنى دعا على نفسه على أمته أن ينزل الله بهم العذاب الذي توعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا واستعجلوا عذاب الله سبحانه وتعالى من باب التكذيب سال سائل بعذاب واقع دعوا على أنفسهم بهذا العذاب الذي توعدهم به الله جل وعلا ورسوله ان لم يؤمنوا كانهم يعجزون الله سبحانه وتعالى ويستبعدون عذابه أنه لا يقع ليغروا غيرهم من المشركين والكفره ويستمروا على ما هم عليه واقع لا محاله هو واقع لا محاله لكن متى يقع الله أعلم بذلك هو واقع إما في الدنيا كما حصل لهم يوم بدر وهذا القائل قتل يوم بدر قتل صبرا والعياذ بالله وإما في الآخرة والآخرة قريبة لأن كل ما هو آت فهو قريب كل ما هو آت فهو قريب فهم ما استعجلوه ولم يقع بهم عاجلاً فهو ينتظرهم لا بد من وقوعه. سأل سائل بعذاب أي دعا بنزول عذاب وهذا العذاب الذي دعا به واقع لا محالة لكن لا يعجله تحديهم الله لا يغير سنته سبحانه وتعالى ولا يخلف وعده وهو حليم لا يعجل سبحانه وتعالى أو لا يغير ما قدره وقضاه وما أجل له أجلا من أجل تحدي الكفار لا يغيرا لأنه لا يغير سنته سبحانه وتعالى ولا يخلف وعده مقال جل وعلا للكافرين هذا العذاب للكافرين الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أما المؤمنون إن الله ينجيهم ليس له دافع إذا وقع فليس له دافع يدفعه قبل وقوعه أو يرفعه بعد وقوعه ليس له دافع لا أحد يرده ويمنعه في وقت نزوله ولا أحد يرفعه إذا نزل بل هو بل هو بامر الله سبحانه وتعالى الذي لا يرد ليس له دافع لا يدفعه جنود ولا حصون ولا اسلحه ولا مخترعات ولا دبابات ولا طائرات ولا دفاعات الجو دفاعات الدنيا ما تدفع هذا العذاب ولا أحد يستطيع منعه مهما حاول البشر ليس له دافع هذا العذاب ممن؟ من الله هذا العذاب من الله جل وعلا لو كان من أحد غير الله من مخلوق يمكن مدافعته يمكن النجاة منه لكنه من الله الغالب سبحانه وتعالى القهار فهو يقع من الله وما ما يقع من الله فليس لأحد أن يرفعه أو يمنعه ليس له دافع فهذا فيه تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ما ذكره لهم انه واقع وهو من الله جل وعلا ليس لهم به ليس لهم به حيله ولا لاحد من الخلق به حيله قال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ذي المعارج ذي المعارج ذي بمعنى صاحب صاحب المعارج أو مالك المعارج والمعارج جمع معراج وهو المصعد والعروج هو الصعود وهو الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات في العلو في العلو الأعلى فوق سماواته مستو على عرشه تصعد إليه الأشياء من الأرض تعرج إليه الملائكة تنزل وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى تعرض الملائكه اي تصعد اليه تنزل منه وتصعد اليه بالاوامر والمقادير والروح قيل المراد الارواح ارواح بني ادم عند قبضها عند قبضها يصعد بها الى الله سبحانه وتعالى وتستفتح لها بواب السماء فان كانت أرواحا طيبة وارواحا مؤمنة فتح لها وتجاوزت إلى السماء السابعة ورأت من كرامة الله جل وعلا ومن الروح والريحان والنعيم ما تسر به ثم تعاد إلى الأرض وإن كانت أرواحا خبيثة أرواح الكفار إنها لا تفتح لها أبواب السماء قال جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط سحيل مستحيل لا تفتح لهم ابواب السماء حينما يستأذن لارواحهم لا تفتح لهم ثم تلقى تطرح طرحا الى الارض والعياذ بالله تطرح من السماء الى الارض تعذيبا لها كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الحديث الطويل الذي فيه صفه قبض الارواح عند الموت وما يحصل لها فالمراد بالروح اسم جنس اي جميع الأرواح بني ادم مؤمنهم وكابرهم وقيل المراد بالروح جبريل عليه السلام افرده الله بعد ان ذكره مع الملائكه من باب الاكرام له والتنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام هو الروح الأمين نزل به الروح الأمين قل نزله روح القدس وهو جبريل عليه السلام سمى بالروح وقيل المراد بالروح خلق من خلق الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا مانع ان تكون جميع هذه الأقوال داخله في تفسير الآية تعرض الملائكة والروح إليه أي إلى الله فهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل هذا من أدلة علو الله على خلقه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة يوم واحد مقدار خمسين ألف سنة خمسون ألف سنة ما هو هذا اليوم قيل المراد به المسافة التي بين المسافة التي بين العرش وتخوم الأرض أسفل الأرض مسيرة خمسين ألف سنة تخترق الملائكة بسرعة صعودا ونزولا هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى هذا قول والقول الثاني أن المراد بخمسين ألف سنة يوم القيامة لأن الخلائق يقفون في المحشر خمسين ألف سنة على أقدامهم قبل الحساب هذا بالنسبة للكفار وأما على المؤمن فهو يسير قيل مقداره ما بين الظهر إلى العصر ولا يشعر به المؤمن المؤمن لا يشعر به فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير صلى الله العافر وقيل المراد باليوم هذا اللي مقداره خمسين ألف سنة الدنيا عمر الدنيا منذ خلقت الى أن تفنى والله أعلم ببدايتها ونهايتها الله أعلم ببدايتها ونهايتها على كل حال هذا يوم طويل أعني يريد به ما بين السماوات والأرض أو اريد به الوقوف في المحشر يوم القيامة أو وريد به حياة الدنيا مدة الحياة الدنيا الله أعلم كلها أقوال مأثورة عن السلام كما ذكر ابن جرير وابن كثير وغيرهما مقداره خمسين ألف سنة لكن هناك إشكال وهو أنه في آية أخرى ذكر أن مقدار ألف سنة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة في يوم كان مقداره ألف سنة كيف تجمع بين الآيتين الكريمتين هذا محل أقوال لأهل العلم أن المراد في هذا الاختلاف اختلاف السير السير يختلف فمنه سير سريع ومنه سير بطيء السريع يكون مقدار ألف سنة السير البطيء يكون خمسين ألف سنة فهو اختلافه اختلاف السير المسافة هذا قول قول الثاني أن المراد بذلك ما بين, ما بين الأرض والسماء الدنيا ما بين الأرض والسماء الدنيا الأرض العليا والسماء الدنيا نقدر ألف سنة، أما ما بين العرش والتخوم أسفل الأرض هذا خمسين ألف سنة، فيكون في يكون اختلاف المسافة، اختلاف المراد في ما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض كما في الحديث. خمسمائة عام خمسمائة عام ما بين السماء والأرض هذه قريبة السماء هذا قول القول الثالث التوقف أننا نتوقف ولا نقول شيئا في هذا الله أعلم به وأعلم بمراده هذا راي لبعض العلماء ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه ابن القيم لما ذكر هذه الأقوال أيضا ما ليل التوقف الله أعلم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال الله لنبيه أصبر صبرا جميلا أي لا تكترث بما يقولون ولا تحزن لما يقولون من التكذيب والتحقير لشأنك لا يهمك هذا أصبر عليهم أصبر عليهم وعلى شرهم وعلى ما يواجهونك به من الأذى والتكذيب والسخرية اصبر على هذا ولا تجزع أو تسخط أو تتضايق من أذاهم صبرا جميلا صبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى إلى الخلق ليس معه شكوى إلى الخلق وإنما الشكوى فيه إلى الله جل وعلا كما قال يعقوب عليه السلام كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل وفي الليله الاخرى انما اشكو بثي وحزني الى الله انا يشكوه للخلق الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى الا الى الله سبحانه وتعالى ولا لا يشكو هذا الى المخلوقين أصبر صورا جميلا وجاء أيضا أهجرهم هجرا جميلا ما هو الهجر الجميل؟ الهجر الجميل هو الذي لا اذيه معه لا أذية معه أهجره وتركه جاء أيضا الصف الجميل فاصفح الصف الجميل ما هو الصف الجميل؟ هو الذي لا عتاب معه تصفح عمن ظلمك ومن اساء اليك تعفو عنه ولا تعاتبه فالصف الجميل ليس معه عتاب الصبر الجميل ليس معه شكوى إلا إلى الله سبحانه وتعالى والهجر الجميل هو الذي ليس معه ألا للمهجور أصبر صبرا جميلا وهذا يوم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة طيلت عشر سنوات طيلت ثلاث عشرة سنة وهو يكابد من ألاهم يصبر فلما هاجر إلى المدينة ووجد الأنصار ووجد الدار ووجد العزه والمنعه امره الله بالجهاد امره الله بالجهاد للكفار اصبر صورا جميلة ثم قال جل وعلا انهم يرونه بعيدا يرون هذا الذي تذكره لهم من العذاب يرونه بعيدا ومستحيلا ومتعذرا وأنه لن يقع يرونه بعيد الوقوع ومستحيلا ونراه قريبا الله جل وعلا يراه سهلا وقريب الوقوع أو نراه يراد بهم المؤمنون يرونه قريباً يصدقون به، وأنه قريب الوقوع. كل ما هو آت فهو قريب، وهو سهل على الله سبحانه وتعالى. لا عجزه شيء. إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً. هذا السبب اللي سبب لهم هذا التحدي وهذا. ال الاستهزاء هو أنهم يرون أن ما يقوله الرسول مستحيل الوقوع وأنه كذاب هكذا يقولون ثم بين سبحانه وتعالى متى يكون هذا يوم تكون السماء كالمهن تكون الجبال كالعين إذا حل هذا العذاب في نهاية الدنيا والانتقال إلى الآخرة حينئذ سيرت الجبال صارت هباء هباء منبثة سيرت الجبال الصلبة قوية صارت تمر مر السحاب كانها دخان تذوب تموع من شدة الهول تكون السماء كالمهل وهو الرصاص المذاب المهل وهو الرصاص المذاب او النحاس المذاب تذوب السماوات والجبال كالعهن وهو الصوف صوف المنفوش تتطاير وتصير هباء وتصير دخانا تصير كالعهن الصوف كالصوف المنفوش المصبوغ لا يسمى عهنا إلا إذا كان مصبوغا كما يعادت العرب يصبرون الصوف لأجل الغسل وصناعة الفرش منه هو؟ الاثاث يجملونه الجبال تكون كالعهن كالصبغ الذي كالصوف المصبوغ الصوف اللي ينتفش اذا نفش ينتفش كذلك الجبال الصلبه تنتفش تكون لينه ولكونها ملونه الجبال ملونه الان شهونها ملونه بيض وحمر وغرابيب سود أما ترون الجبال كذا الجبال ملونة هذا التلوين إذا ذابت يظهر يظهر وتكون كالصوف المصبوغ تكون الجبال كالعلم استبدل هول في هذا اليوم والعياذ بالله ولا يسأل حميم حميما لا يسأل القريب قريبه مع أنه يراه يبصرونه ترى جماعك وترى قرابك وترى عشيرك التي كانت في الدنيا تراها ولكن ما تكلمها لأنها مشغول وانت مشغول كل مشغول بنفسك لا يسأل حميم أي قريب قريبه من شدة الهور وانشغال كل بنفسه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني الناس دلتقوا في الدنيا يسلم بعضهم على بعض ويحتفي بعضهم بعض وينبسطون يتساءلون لكن إلى لا مع أنهم يتعارفون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم يتعارفون بينهم يبصرون يبصرونهم ويرون لكن ما تقدر تكلمهم ولو تكلمتهم ما يجيبون كلهم مشغول بنفسه ثم قال جل وعلا يود المجرم وهو الكافر وكذلك العاصي الذي عليه ذنوب يستحق بها العذاب يود لو يفتدي من عذاب يومئذ يفتدي يدفع فدية ولا يعذب الدنيا يمكن الإنسان يدفع فدية إذا صار عليه عقوبه يمكن يدفع فديه ويسلم لكن في الاخره لا ما في فديه بل يود انه يفتدي باقرب الناس اليه من عذاب يومئذ يوم يوم اي يوم القيامه يود المجرم لو يفتدي ان يدفع فديه من عذاب يوم القيامه لبنيه اقرب الناس ليه اقرب الناس ليه الذين كان الذين كان يشفق عليهم في الدنيا ويحبهم ويدفع عنهم الاذى يوم القيامه مده يجعلهم فديه يسلم يدفعهم للعذاب وهو يسلم مع انه في الدنيا ما يرضى لهم يشاكون بشوكه او يصيبهم اذى لكن من شده الهول والعذاب لا يود انه يقدمهم بداله ويسلمهم ما يحصل هذا ما يقبلون لو يفتح لو هذه معناه امتناع امتناع امتناع لامتناع لو يفتدي هذا تمني لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه أقرب النسير وصاحبته زوجته حبيبته معيان يوده قدمه تعذبه يسلم ما حصل ما تقبل من عذاب يومئذ ببنيه لا تزر وازرة وزراء أخرى صاحبته يود المجرم ويفتد من عذاب يومئذ بأمه ببنيه وصاحبته وأخيه صاحبة زوجته وأخيه أخوه شقيقه أو أخوه من الأب أو من الأم أقرب الناس إليه بعد الأبناء يقدمهم يعذبون بداله يسلمه ما هي ما يقبلون ما يقبلون ولا يظلم ربك أحد ما يعذب أحد بجريمة بجريمة الآخر وفصيلته قبيلة التي يأوي ليها بالدنيا ويدخل فيها وتمنعه فيه وتناصره وتعيده ما, ما تنفعه يوم القيامة ولو كان من لو كان من أشرف قبيلة من قريش من من بني هاشم من أشرف قبيلة ما ما تنفع قبيلته يوم القيامه هذا في الدنيا أما في الآخرة لا فصيلته التي تؤويه هذا في الدنيا هذا في الدنيا يلجأ إليها وتحميه لكن في الآخرة ما ما لها قدره ولا حيل ومن في الارض جميعا خص... عمم بعدما خصص من في الارض جميعا من الناس والاموال والممتلكات يقدمها جميعا يفتدي بها ما تقبل من الذين كفروا لو ان لهم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معا يفتدوا به عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم سأل الله العافية لو جاء بملء الأرض ذهبا ملء الأرض ذهبا يفتدره ما تقبل منه ولو اشتدى به سأل الله العافية فالفدية لا تقبل يوم القيامة ابدا مهما كان ولا الوساطه ما يقبل ولا يدفع أحد عن أحد ما يدفع واحد عن أحد كل مشغول بنفسه وبجريمته وبعمله فلا أحد يدفع عن أحد أو يشتري أو الإنسان يشتري نفسه من العذاب ما يمكن ما ينفع الشيء فعليه أن يتخلص الآن إذا قرأت هذه الآيات ترى ما تعنيك أنت ما تعني غيرك خلص نفسك الآن كثير من الناس ونحن منهم ولا حول ولا بالله نقرأ هذه الآيات كأنها تعني غيرنا ونحن ما نفكر فيها مع أننا سنقدم على هذا اليوم هذا الموقف فما هو المخلص المخلص ميسر في هذه الدنيا طاعة الله والعمل الصالح واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ميسر لكن في الآخرة خلص ما في عمل ولا في فدية ولا في مناصرة ولا في الشفاعة إلا من أذن الله له بالشفاعة ما في الشفاعة ولا فدية ولا نصرة فنحن يجب أن نفكر في هذه الآيات وغيرها نستحضر هذه الأهوال وهذه المواقف الصعبة ونخلص انفسنا الآن نسأل الله السلامة والثبات ومن في الأرض جميعا ثم ينجي ما, ما ينجي هذا مستحيل. لا نجاة له مهما عمل ومهما حامل فإنه لا نجاة له ولا مخلص له ثم قال كلا كلا هذه نفي تأتي للنفي تأتي للردع والزجر تأتي للتأكيد المراد بها هنا النفي والله أعلم ان هذه المحاولات انها منتفيه يوم القيامه انها لظى هي النار والعياذ بالله انها لظى ما عنها مخلص ما عنها مخلص ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ما فيه إلا النار كل المحاولات بارت إذن ما بقي للنار والعياذ للكافر والمشرك والمجرم ما له مخلص منها انها لظى مالك غيرها ايها الشقي لظى تتلظى انذرتكم نارا تلظى إنها لضة هذا من اسماء النار العياذ بالله إنها لضة تهويل من شأنها نزاعة للشوى تنزع جلد الرأس والجلد كلما نضجت بلودهم قدلناهم بلودا غيرها وقيل المراد الأعضاء أن أعضاءها ايضا تتقطع ثم تعود كما كانت تعود كما كانت صلى الله العافية جزاعة للشوأ تدعو من أدبر وتولى النار هذه النار لظى تدعو تنادي تعرف أهلها تأخذهم تدعو من ادبر في الدنيا عن طاعه الله ادبر عن الرسول وعن طاعه الله ادبر عنها واعرض عنها وتولى ما له رغبه ولا رجوع فيها تولى عنها نسال الله العافيه ظاهرا وباطنا ادبر وتولى ظاهرا وباطنا صد عنها في الدنيا تدعو من ادبر وتولى تولى لم يلتفت اليها ولم يعرها اهتمامه ولا يريد الرجوع اليها او التامل فيها وجمع جمع المال يعني ما له هم بالدنيا ما له هم بالاعمال الصالحه والطاعه إنما هم جمع المال من أي طريق توفير الأموال والأرصدة والثروة هذا هم هذا الشقي والعياذ بالله يتعب فيها ولا يستفيد منها يوم, يوم القيامه حتى بالدنيا ما يستفيد منها أوعى ما استفاد منها حتى بالدنيا صرها وجمعها وأوكى عليها ولم ينفق منها شيئا في سبيل الله ولم يخرج الزكاة ولم يتصدق منها تكون عذابا عليه يوم القيامه أما الذي يجمع المال من الحلال وينفق في سبيل الله يخرج الزكاة ويتصدق ويعتبر هذا المال نعمة من الله يتقرب به إلى الله فهذا هو الذي يكون ماله خيرا له الدنيا والاخره أما هذا الذي يجمع جموع المنوع فهذا يكون ماله شقاء عليه وكل ما كثر زاد شقاؤه عليه وجمع فأوعه جمع المال وغلق عليه الأبواب والأكياس ختم عليه وأغلق عليه التجوريات والصناديق والأبواب ولم يخرج منه شيئا وش استفاد ما استفادة الشيء الا التعب والخوف عليه يسرب والخوف عليه حارس وصار حارس له المسكين ولم يستفيد منه شيئا أسأل الله السلامة والعافيه هذا وإلى درس القادم إن شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع حسنا الله إليكم سماعة الوالد فسح لنا في مدتك ونفعنا بعلومك يقول السائل هل يستطيع المسلم المؤمن أن يحقق كمال التوحيد نعم إذا وفقه الله استطاع أن يحقق التوحيد ويكون من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا يسير لمن يسره الله عليه نعم حسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم من أنكر علو الله تعالى على العرش هل يكفر أم لا يكفر يكفر اللي قال إن الله في كل مكان فإنه يكفر بهذا لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته نعم هذا يكون من الحلولية نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يعتمد على كتب التفسير المعاصرة دون الرجوع إلى كتب التفسير للمتقدمين كتب التفسير المعاصرة هنا لا أعرف منها شيء ما ذكرت منها شيء حتى أقول لك عنها إن كان عندي من معرفة أما الكلام المجمل هذا فلا كتب المفسرين المعاصرين إذا كانت تعتمد على كتب المفسرين القدامة فهي جيدة أما إذا كانت مبتكرة وفكرية هذه لا تغني شيئا ولا يجوز أن يفسر القرآن بها القرآن يعتمد تفسيره على أربعة أوجه على تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة أولا على القرآن بعضه يفسر بعضا القرآن بعضه يفسر بعضا فإن لم تجد في القرآن ففي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في سنة الرسول ففي تفسير الصحابة رضي الله عنه تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في تفسير الصحابة ففي تفسير التابعين تلاميذ الصحابة هذه اوجه التفسير، هذه عووجه التفسير كما في ابن جرير وابن كثير التفسير وغيره من كتب التفسير الموثوقة، نعم. كتب المتأخرين والعصريين كانت تمشي على هذا النمط على العين والرأس، أما إذا كانت من أفكارهم ومن تصوراتهم فلا, فلا يلتفت إليها. نعم. أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يتخذ الله تعالى خليلا والإحسن الله إليكم هل يجوز للإنسان أن يتخذ الله تعالى خليلا نعم يحب الله معناه يحب الله حبا شديدا المؤمن يحب الله حبا شديدا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل الحديث الوالد في أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق فهل شرار الخلق هم الكفار ام هم عصاة المؤمنين شرار الخلق الذين هم الكفار هم الكفار لأنه في آخر الزمان عند قيام الساعة يرفع القرآن ترفع السنة ويبقى الناس في شر وفي ظلام دامس لا يعرفون معروف ولا ينكرون منكرا وليس ولم يبقى في الأرض كما في الحديث من يقول الله الله تقوم عليهم الساعة رياض بالله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور ولا شرار الناس رياض بالله كما في الحديث نعم أحسى عليكم سمعت أما المؤمنون فتقبل برواحهم قبل قيام الساعة يرسل الله ريحا لطيفا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى شرار الخلق نعم وعليهم تقوم الساعة نعم حسن الله إليكم في الوالد يقول السائل في قوله تعالى من الله ذي المعارج يقول هل ذي المعارج صفة من صفات الله داخلة في توحيد الأسماء والصفات بالعلو يعني نعم العلوم صفات الله المعارج معناها بالعلو العلو نعم. أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل يسكن معي أخي في البيت وهو تارك للصلاة وقد نصحته عدة مرات فهل أنا, فهل أنا محاسب عند الله عز وجل يوم القيامه لترك أخي للصلاة محاسب على بقائك معه في بيت واحد إذا أبا يصلي لا تساكنه في البيت إما أن تخرج من البيت إن كان البيت له أخرجان. والمساكن كثيرة ولله الحمد وإن كان البيت لك تخرجه ولا يبقى معك وهو لا يصلي نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائن هل يدخل في الكهانة ما يفعله بعض علماء النفس بأن يضع أحدهم عدة أسئلة ويطلب من شخص الإجابة عليها ها؟ يقول أحسن الله إليكم هل يدخل في الكهانة ما الكهانة، الكهانة، صلى الله ما يفعله بعض علماء النفس بأن يضع عدة أسئلة ويطلب من شخص الإجابة عليها وعلى ضوء الإجابة يحدد شخصية المجيب هل هو هل هي عدوانية أم أنها هادئة ونحو ذلك. اللي سمعنا أنهم يطلبون من الشخص يكتب أو يوقع هم ينظرون به ويحددون نفسية الشخص من كتابته، وهذا لا شك أنه من هذا لا شك إنه من التخرص علم الغير ومن الخرافات هذا من الخرافات وهذا مثل قراءة الكف وقراءة الفنجان وما أشبه ذلك من التخرصات ووادعا علم الغيب. لا يعلم النفوس إلا الله جل وعلا لا يعلم ما في النفوس وما في القلوب إلا الله جل وعلا ولا يعلم ما يحصل للإنسان في المستقبل إلا الله جل وعلا فهذا من ادعاء علم الغيب ومن قول على الله بلا علم ومن الشعوذة نعم الله إليكم الوالد يقول السائل يقول بعض الناس دعوا الناس يعتقدون ما يريدون فالإسلام يحمي العقائد وحريه العقيدة لا كذب الإسلام لا يحمي العقائد الكافرة والمشركه ما يحميها وإنما يبطلها ويرد عليها ويقاتل أصحابها حتى يؤمنوا هذا الإسلام الم... لماذا شرع الجهاد في سبيل الله الا لاجل محو الشرك وأهله ونصرة التوحيد ودين الله عز وجل فلا يحمي الإسلام لا يحمي العقائد الباطلة هبدا وإنما يبطلها ويرد عليها و... ويقاتل أهلها إذا, إذا دعوا إليها وصروا عليها ودافعوا عنها نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو توجيهكم لطلاب العلم من حيث اهتمامهم بالتوحيد نعم التوحيد هو الأسوء ولا العلم وغيرهم كل مسلم حتى العوام وحتى كل مسلم يهتم بالعقيده ويهتم بالتوحيد لانها هي الاصل نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل الخطبه او الموعظه التي تقال بعد صلاه الكسوف هل هي سنه وما حكم مداومته عليها نعم نعم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاه الكسوف وعظ اصحابه بل ان بعض العلماء يرى انه واجبه ويروا يسمونها خطبة يسمونها خطبة الكسوف لكن الجمهور على أن ليست خطبة وإنما هي موعظه تذكير للناس تذكير للناس وترقيق لقلوبهم وأن الله جل وعلا يغار من ذنوب عباده وقد يغير عليهم هذا الذي سلب النور من الشمس ومن القمر قادر سبحانه على أن يغير على العباد إذا غيروا ما بأنفسهم نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل من صفات الله تعالى الحجاب لما ورد في الحديث حجابه النور ما هو من صفات الله الحجاب لكنه الحجاب يثبت, يثبت لله عز وجل بينه وبين خلقه الا وحيا حتى الرسل ما يكلمهم الله الا وحيا او من ورائه او من ورائه حجاب هذا في الدنيا ما احد يرى الله سبحانه وتعالى حجابه النور جل وعلا ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في معراج هل رايت ربك قال نور أن اراه حجابه النور سبحانه وتعالى أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم تكريما لهم نعم سمعت الوالد يقول السائل سبوا الصحابه رضي الله تعالى عنهم هل هو فسق أم كفر تكذيب لله ولرسوله الله مدحهم وأثنى عليهم وأمر بالاقتداء بهم واتباعهم تبعوهم بإحسان فهذا يكذب الله ورسوله يخشى عليه من الكفر إلا إن كان جاهلاً لقلد الناس اللي يسبونهم ولا يدري هذا يبين له يبين له الأمر والتلبيس الذي حصل في حق الصحابة أما المتعمد فهذا يخشى عليه من الكفر لأنه مكذب لله ولرسوله والله أثنى عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وهم خير القرون نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل من صفات الله عز وجل الرداء والإزار لحديث العز إزار والكبرياء الرداء؟ أخي قال لفه الحديث فقط. أنت تجيب لفه الحديث ويكفي يكفي يكفي إنك تجيب لفه الحديث ولا تقولها من صفات الله ومن أسماء الله وما شبه ذلك. ما كلفك الله بهالامور هاي نعم. السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل شخص يسجد لغير الله ويذبح لغيره وينذر لغيره وهو يشهد ان لا اله الا الله هل هو كافر لا شك إذا كان انه متعمد هذا الشيء ويعرف ان الذبح عباده وان السجود لغير الله عباده ويفعل هذا لغير الله لا شك في كفر هذا نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل غيرت اسمي قبل أكثر من أربعين سنة لظروف خاصة ووضعت اسم عمي بدلا من اسم والدي في بطاقة الأحوال والآن أريد تعديل اسمي وبعد موافقة الجهات المختصة رأوا أنه بد من تعديل اسماء جميع أبنائي وأحفادي والسؤال هل يجوز لي البقاء على اسمي بدون تعديل؟ لا لازم لازم تعدل هذا الشيء انتسابك الى غير ابيك هذا كبير من كبائر الذنوب في وعيد شديد فعليك ان تتعدل وتتوب الى الله عز وجل وتعدل اسماء ابنائك تترك هذا هذا العمل بعضهم يفعله من باب الاحتيال على اخذ المال وعلى وهذا ايضا جريمه اخرى وهو الكذب واخذ المال بالاحتيال والانتساب الى غير ابيه هذا وعيد شديد والعياذ بالله نعم. أحسنالله إليكم سماحت الوالد يقول السائل: من يأتي إلى صلاة الجمعة مبكراً، ثم يخرج من مسجده ويذهب إلى المسجد الذي فيه جناز، يقول أحسنالله من يأتي إلى صلاة الجمعة مبكراً، ثم يخرج من مسجده ويذهب إلى المسجد الذي فيه جناز يصلي عليها ثم يعود مرة أخرى إلى مسجده هل ينقص أجره؟ كيف يعود إلى مسجده؟ الجنائز مهم صلا عليها إلا بعد صلاة الجمعة مهم صلا عليها إلا بعد صلاة الجمعة وهذا التكلف لا ينبغي إن حضرت الجنائز صل عليها وإما حضرتها يكفي من يصلي عليها من المسلمين والحمد لله نعم أحسن الله, إليك. أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل يقول بعض الناس إذا أمر شخص شخصا الله ليهينك فهل في ذلك بأس إذا إيش؟ يقول أحسن الله يقول بعض الناس لبعض إذا أمر شخص شخصا الله ليهينك نعم أنا طيب تسأل الله أنه لا يهين من يهين الله فما له من مكرم فأنت أسأل الله أنه ما يهين طيب نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل السكتة التي تكون قبل الركوع وبعد الانتهاء من القراءة هل تكون بمقدار دعاء الاستفتاح؟ ما له مقدار يا أخي يقولون لما إلى أن يرجع إليه نفسه ولا لا تقدير إلا رجوع النفس فقط بعد القراءة نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى ترمى متوالية فهل أستطيع أن أرمي الصغرى ثم بعد وقت أعود وأرمي الوسطى ثم الكبرى لا تصح ما يصح لك إلا الصغرى ما يصح لك إلا الصغرى تبقى الوسطى والكبرى ما رميتها لأنك نكست ترتيب واجب في رمي الجمال نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل قال بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته قال المقصود على صورة آدم لأنك لو قلت خلق الله آدم على صورة الله لا لزمك أن تقول بإكمال الحديث وهو طوله ستون ذراعا هذا ال... كل ك... كلام سامج ولا قيمة له يجيب الحديث كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلت خلق الله آدم على صورة, هي على صورة آدم صار الحديث ما في بعض الروايات على صورة الرحمن مش تسوي بهذه الرواية يجيب الحديث على ما هو عليه ولست اعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم اترك هذه الامور هذه <تصفيق> هذه العبارات التي تجيبها من عندك نعم يعني تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم حول ولا قوه الا بالله نعم سماحه الوالد يقول السائل رجل ورث من ابيه مالا من الربا وهو الان تحت يده ما الواجب عليه العمل بهذا المال إذا علم أنه من الرباء ألا يجوز له يستعمله يضع في مصلحة من المصالح يتخلص منه على أنه مال ضائع مال واحد والمال الضائع يوضع في المصالح العامة نعم أسأل الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل صليت صلاة الوتري خمس ركعات متواصلة وفي الركعة الثالثة أذن المؤذن صلاة الفجر فما الواجب علي العمل في هذه الحال. الواجب أن تكمل. تكمل صلاتك والحمد لله نعم حسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يحكم على اليهودي والنصراني بعينه إذا نعم؟ مات؟ يقول الله إليكم هل يحكم على اليهودي والنصراني بعينه إذا مات أنه من أهل النار؟ ما كلفك الله بهذا ما تعلم الغيب ربما يكون تاب قبل موته فما تحكم على معين بالنار او بالجنة إلا بدليل من الكتاب والسنة وأما غير المعين فهذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عليكم سمحت ولكن لفت الله بهالمرها هذه نعم أحسن عليكم الوالد يقول السائل هل ورد حديث يبين كيفية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ نعم يدخل في القيام كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الصلاة وضع اليمنى على اليسرى فوق صدره هذا فصح واللي بعد الركوع قيام ليس يفرق عن القيام الذي قبل الركوع الا بدليل إن جابوا لنا دليل على الفرق ما يخالف أما مجرد كلام لا نقوم نعم أحسن الله سماحة الوالد يقول السائل كنت صائما هذا اليوم وأذن المؤذن لصلاة المغرب حسب التوقيت ها؟ يقول أحسن الله كنت صائما هذا اليوم وأذن المؤذن للمغرب حسب التوقيت ولكن وأنا في طريقي بالسيارة ومن متان مرتفع رأيت ضوء الشمس لا زال باقيا ولم أفطر حتى انتهى المؤذن من الأذان وتيقنت غروب الشمس نعم غروب الشمس ما هو بالضوء غروب الشمس القرص اذا غاب القرص غابت الشمس ولو بقي الله الضوء يبقى يتاخر ما هو بالكلام على الله الكلام على قرص الشمس إذا سقط في الافق افطر الصايم واما الضوء فهو يبقى بعد الشمس الشعاع يبقى بعد الشمس بعد غياب الشمس نعم الصلاة عليكم سمعت الوالد يقول السائل لدي وديعة في البنك تدر نعم. يقول الصلاة عليكم لدي وديعة في البنك تدر علي فائدة ولكنني لا أستخدم هذه الفائدة حتى الآن فما هي الطريقة الشرعية للتصرف في هذه الفائدة الفائدة إن كانت ربوية لا ما هو بدر هذا شر أما إن كانت الفائدة ما هي بربوية وإنما هي من بيع وشراء وكسب حلال فلا باس هي لك أما إن كانت من ربا والغالب على البنوك أنها تستثمر بالربا فلا تأخذها لا تأخذها ولا تتمولها هذا ربا خذ راس مالك يكفي احس الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا عادة أنه إذا مات ميت اجتمع النساء وجمعوا لأهل بيته مبلغا من المال وأعطوها إياه فهل هذا العمل جائز؟ إن كانت فقيرة إن كان آل البيت فقراء يساعدونه ما لشي طيب أما إذا كانوا أغنيا فلا هذا لا حاجة إليه ويعتبر بدعة نعم أحسى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ لماذا الزواج بنية الطلاق يا أخي؟ تزوج وإن صلحك لك تبقيها وإن صلحك تطلقها بدون أنك تعقد على النية، نية الطلاق الزواج يعقد على نيه الدوام والبقاء والاستمرار فإن بعرض عارض واقتضى انك ما تريد تطلقها بدون هذا الذي عليه العمل وهذا الواقع ألا حاجة إلى الزواج منية من الطلاق. مع ان فيه كلام بعض العلماء يرى أنه باطل لأن يشبه المتعه يشبه المتعه وين مصرح به ويرى أنه أنه أيضا خديعة للمرأة وخديعة لولياء لأنهم زوجوك وتزوجت على نية البقاء فأنت تنوي في قلبك انك ما أنت مبقيها هذه خيانة غدر هذا لا يجوز نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل ما حكم تسمية عمر بن عبد العزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين نعم مكمل هو مكمل خلافة الخلفاء الراشدين رحمه الله رضي عنه وأرضاه نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كثرة في هذه الأيام تهجم أهل الصحافة على العلماء وطلبة العلم فما الواجب علينا تجاه ذلك إنكار هذا المنكر إما باللسان والكتابة وإما بالقلب إذا ما تستطيعون الكتابة هذا بالقلب انكر هذا المنكر أقل شيء بقلبك نعم وهذا ما هم من صالحهم والكلام لا سينقلب عليهم قريبا إن شاء الله لأن من قاوم الحق وصادم الحق لا بد أن يندم عما قريب لأن الحق له ناصر وهو الله سبحانه وتعالى يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون هؤلاء انما يجنون على انفسهم نسال الله العافيه وكل مسؤول عن كلامه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كل مسؤول عما كتبت يداه عيسى يوم القيامه وهو معرض للعقوبه العاجله نسال الله العافيه نعم. أحسن إليكم سماحة الوالد يقول السائل: من أصابه مرض فاحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب. هل هذا يمنعه من الدخول في السبعين ألف الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى. نقول يمنع ما نقول ما نجِم في هذا الكلام على عقيدة القلب وعلى إرادة القلب والذهاب إلى الطبيب مو باح. الحمد ما هم مكروه مو الدواء والتداوي مباح إنما السبعون الألف تركوا المكروه والكي تركوا المكروه والكي وسؤال الناس الرقية سؤال وذله للناس هذا مكروه فهؤلاء إنما تركوا المكروه ولم يتركوا المباح المباح يأكلون ويشربون والأكل والشرب سبب من الأسباب لماذا لم يتركوا الأكل والشرب توكلا على الله الدواء مثل مثل مو مباع نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل من صفات الله تعالى الكتابة لما ورد في الحديث كتب ربك بكتاب فهو عنده تقول الله كتب كما جاء لفظ الحديث ولكن تغير شيء تثبت ما جاء في الحديث بدون أنك تقول هل هو من صفات الله من أسمائه ما, ما كلفك الله بهذا وأنا أقول لكم يتركه. الشيء اللي ما عليه السلف الصالح ولا دونوه في العقيدة لا تزيدون هونطم من عندكم لا ما كلفكم الله بالمع نعم أحمد الله إليكم سماح الوالد يقول السائل هل صحيح أن سجود التحية للمخلوق لا يصل إلى الشرك الأكبر نعم يقول أحمد الله إليكم هل صحيح أن سجود التحية للمخلوق لا يصل إلى الشرك الأكبر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود لغير الله هذا وان كان جاهزا في الشرائع السابقه لكنه نسخ ولا يسجد لا يسجد احد لاحد لما اراد معاذا يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال السجد انما السجود لا يسجد احد الا لله كما قال صلى الله عليه وسلم فنحن نقف مع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسجود عبادة لغير الله عباد. إذا سجدت لفنت عبدته نعم. الله إليكم يقول السائل ما حكم القصري حتى الانحناء هذا ركوع هل أيجوز؟ كيف هذا السجود؟ نعم. الله اليكم الوالد يقول السائل ما حكم القصر إذا أقمت أكثر من ثلاثة أيام؟ يقول أحسن الله إليكم ما حكم القصر إذا أقمت أكثر من ثلاثة أيام إذا أقمت الحد أربعة أيام فأقل إذا أقمت أكثر من أربعة أيام تتم الصلاة إذا نويت الإقامة وزادت على أربعة أيام تتم الصلاة لكن فيه تنبيه وهو إذا كنت عند مسجد وعند ناس يصلون لا تصلي وحدك تقول على شان صل مع الجماعة وأتم الصلاة لك خير في هذا ولك اجر نعم نسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل امراه حجمت ابنتها الحامل مع ملاحظه انه إذا نوى اقامه تزيد على اربعه ايام فانه يتم من أول, ما ي... من اول ما يصل ما هو يقول اذا مضت اربعه ايام ابدا أتم لا اذا كنت ناوين الإقامة الاقامه الطويله التي تزيد على اربعه ايام فمن حين تصل إلى بلد الإقامة تتم الصلاة نعم إن شاء الوالد يقول السائل امرأة حجمت ابنتها الحامل مع بطنها لشدة ألمها ثم بعد فترة قليلة سقط الجنين وبعد سنوات تكرر الحمل والحجامة مع نفس الموضع وسقط الجنين مرة أخرى حجمت إيش؟ حصلهاي حجمت ابنتها الحامل حجمت ابنتها او حجمت الحامل حجمت ابنتها الحامل مع بطنيها حصلهاي ابنتها الحامل يعني البنت هي الحامل نعم حصلهاي ايه بعدها بعد بعد سنوات تكرر الحمل والحجامة وسقط الجنين مرة أخرى ثم أن هذه المرأة قد ماتت وابنتها تسأل وتقول هل على أمي كفارة فيما فعلت إذا كان الحمل يبلغ أربعة أشهر إذا كان الحمل يبلغ أربعة أشهر وحجمتها وكان وفاة الجنين بسبب وسقوطه بسبب الحجامه فإن عليها الكفاره عليها الكفارة عن السنتين عن الأول وعن الثاني إذا بشرطهم أن يكون الجنين قد بلغ أربعة أشهر فأكثر سرط الثاني أن تكون الحجامة هي السبب في سقوط الحمل وموته عليها الكفار نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل وإذا ماتت تبقى غريض متها إلا إن أراد أحد أنه يصوم عنها ويبرد متها هذا شيء طيب نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا حصل الكسوف جزئيا ولكنه قليل جدا ويرى بالعين المجردة فهل تشرع الصلاة حينئذ؟ نعم تشرع الصلاة ويخفف الصلاة خففها لأنها بمقدار الكسوف إن طال الكسوف يطول الصلاة وإن قصرت مدة الكسوف يخفف الصلاة إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وهذا رأى الكسوف يشوفه وإن كان قليلا نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك لا يصح هو باطل لأنه ليس بيعا وليس تأجيرا متردد بين الأمرين ولا يجمع بين عقدين مختلفين نعم أحسى عليكم إليكم الوالد يقول السائل جاء التحذير من أهل البدع في كلام السلف رحمهم الله فهل ذلك الذي ذكره السلف في حق الممتدعة مستمر إلى قيام الساعة يا اخي يشتد في آخر الزمان هذا يشتد في آخر الزمان إذا كثر الجهل وكثر الضلال صاروا يبغضون السلف صاروا يبغضون السلف ويتنقصونهم اشد من الاولين الاولين عندهم علم وعندهم لكن عندهم ضلال لكن هؤلاء لا علم ولا تقوى ويتنقصون السلف ويتمسخرون منهم الامر شديد والعياذ بالله نعم بس الله إليكم الوالد يقول السائل شخص يسكن في بيت واحد ومعه أبناؤه المتزوجون ها؟ يقول حسنا عليكم شخص يسكن في بيت واحد ومعه أبناؤه المتزوجون كلهم في بيت واحد فهل تجزئ عن هذه العوائل أضحية واحدة أم يجب على كل واحد منهم أضحية مستقلة لا تكفي عن البيت الوضحي يكفي عن الرجل واهل بيته ولو كانوا مئة أو مئتين أو ثلاثين عن الرجل واهل بيته هذه السماء نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل المال الحرام هل يكون بعد وفاة صاحبه وانتقاله إلى الورثة يكون حلالا؟ لا إذا عالموا حرام فلا يرثونه إذا علمو فيبقون حرام. أما مجرد الشكوك وهذا ما ما يضر الأصل لباها حتى يثبت أنه حرام نعم سلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم التورق تورق جايز بشروطه إذا كانت السلعة عند البائع عند الداعي يشتريها منه المدين بثمن مقسط أو مؤجل هلأ يستلمها ويستلمها يستلمها ويقبلها ويبيعها على غيره يبيعها على غيره لا بس في ذلك أولاً تكون السلعة عند الداين قبل العقد ملكا له يبيعها على محتاج المحتاج يقبضها قبضا تاما ويحوزها ويخرجها من مكان الداين ويبيعها مكان آخر على غيره بهذه الشرطين جائزة على مذهب الجمهور بعض العلماء يرى أنها ما تجوز لأنها حيلة إلى الجبال لكن حاجة الناس الآن تدعو إلى هذا وين يروحون الناس ما في قروض صحيحة قروض حسنة ما فيه إلا اللجوء إلى مسألة التورق لكن لازم من تطبيق شروطها نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه